السلام عليكم وحمد الله وكفى السلام على هذه الذين اصطفى على السلام النبي المجتمع والأمين ومصطفى على صحبتي الكرام ولبيتي العظام المستقنين الشرفة وبعد إخوتي الكرام لا مازلنا بفضل أمني وكرمي علينا مع كتاب ربنا وصلنا في سورة الأعرف إلى أهل الأعرف وقلنا عليكم مسامكاته أهل الأعرف على خلاف في حوال عشرة أقوال وإن كان الصحيح فيها كما قلنا هي استوت حسناته وسيئاته مع أو هم أطفال المشركين أو من قتل شهيدا لكنه لم يستأزم الوالدين رد الله عنك أجل شريف عليكم مسامكاته وقفنا إلى إنهم إذا نظروا إله الجنة قال الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعهم وقلنا من, من أفضل ما يقال هذا الباب أنهم يعني أراد الله لهم شيئا فطمعهم فيه لو لم يرد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيه وهذه من دمن تهيئة الأسباب قلنا بأن الأصل العام في هذا الباب إذا أراد الله شيئا هيئة له أسبابه وإن الله جلال فلاه هيئ الأسباب عليكم سامكاته هيئ الأسباب لدخول أهل العرف الجنة لما نظروا إلى أهل الجنة طمعوا في ذلك قال لم يدخلوها هم يطمعون وما دحوهم ودحمهم فيه وإذا صرف تبصرهم تلقاء أصحاب النار استعاذوا بالله أن يكونوا معهم وهذا أيضا تهيئ الأسباب لأن الله جعل أنقذهم بذلك وإذا صرفت أصار أهل العراف إلا نحو اهل النار استغاصب ربهم قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين والمعنى هنا الله على صرف أصرهم دون أن يريدوا ذلك حتى يستغيثوا بالله حتى يستعيذوا بالله من موضاهم ومن مكانهم فاستغاثوا واستعاذوا ربهم جل في علاه فأغاثهم بل الله جل في علاه أرادهم في الجنة ما أرادهم في النار واستجاب دعائهم ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم باسمهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكفرون عليكم صلى الله أو وينادي أصحاب العرف رجال من رؤساء الكفر الذين كانوا كانوا يتكبرون ويستهزئون بضعف المؤمنين يقولهم ما الذي نفعكم جمعكم بالأموال والسيادة والقيادة والترفع بالريادة التي كنتم فيها واعتزازكم بكثير أتباع لكم والكبر الذي كنتم عندهم فيه هل انتفعتم بذلك؟ هل نجاكم ذلك من عذاب ربكم جل في علاه؟ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله الرحمة يعني أنتم في الضعفاء الفقراء استهزأتم واستكبرتم كل الواحد منكم بهم وسخرتم منهم ومن ضعفهم فهنا يقول لهم ها هؤلاء هذا استفهام يراد به التقريع والتوبيخ يعني هذا كان فيه امتهان لهم واستخفاف بعقولهم ثم يقولون هؤلاء هؤلاء الذين يعني أقسمتم لا لا يننهم الله برحمة ادخل الجنة لا خوفنا عليكم وانتم تحسنون أي يقول هؤلاء الضعفاء الآن أصحاب الجنة وأنتم أهل الكبر والمكانة والوجاهة وكأس الأدباع في النار رغم أنوفكم دخل هؤلاء الجنة الضعفاء دخلوا الجنة والله على رفعهم عليكم وتمتعوا بجنة قال لا خوف عليكم ولا تحزنون وهذه نكاية في أعداء الله جل فعله فهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم في النعيم الأبدي السرمدي وهؤلاء في الخلود في النيران ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة وانظر هنا إلى أعظم أبواب التشفي لأصحاب الجنة لأن أصحاب النار كانوا يتكبرون عليهم وكانوا يقولون هؤلاء من الله عليهم بيننا نعم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيد علينا من الماء أمم رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ينادي أهل النار المؤمنين الجنة ويقولون لهم أغثون بشيء من الماء بشيء من الشراب تقطعت أوصالهم تقطعت أمعاءهم أمعاءهم من شدة النار وقتلوا من شدة الجوع وشدة العطش فأردون شيئا مما رونه في أهل الجنة فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين حرم الطعام والشراب على الكافرين على من كفر بالله فهم من أهل النيران لا من أهل جناب قال الله أنك نادر الله عليك. قال ابن عباس ينادي رجل أباه وأخاه فيقول قد احترقت فأفض علي شيئا من الماء فيقول له إن الله حرم ذلك على الكافرين قال فيها دلالة واضحة جدا على شدة ما فيه من الأهوال وأيضا من العذابات وأنهم أيضا يعني من شدة عذابهم أنهم يستغيثون ولا يجدون الغوث وأنهم يلجؤون إلى قرابتهم من أهل الجنة فيجدونهم من أغضب ما يكونون لأنهم يأتمرون بأمر الله فلا إن الله حرمهما على الكافرين ثم وصفت على حال وجرمت أولئك المجرمين قالت: تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغررتهم الحياة الدنيا يعني هذا العقاب الذي هم فيه من تقطيع الأوصال وخروج الأحشاء والجلود التي تتبدل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب هذا كله لأنهم اتخذوا دينهم له ملاعبة وغررتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا اجحدون والمعنى هؤلاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وسخرية واستهزاء وخداعا الدنيا بزخرفها وبهرجها فباعوا الآخر بيعا تاما من أجل هذا البهرج الفاني الذي لم لم يز لم يثبت لهم بحال من الأحبة والأميرات من غيرهم قال في اليوم هذا اليوم الشديد الهول وما فيه اللهم ارحمك اللهم ارحمك اللهم ارحمك فهذا يوم انساهم والنسيان بمعنى يعني نسيان ياتي بمعنى بمعنى الغفله وياتي بمعنى ال... ان موسى قال عن ربي جل في قال لا يضل ربي ولا ينسى قال لا يضل ربي ولا ينسى نعم فالنسانون بمعنى الترك أي تركناكم في نار جهنم لا تجدون شفيعا ولا معددا ولا نصيرا ولأنكم تركتم الأخيرة برمتها وتركتم العمل لها فترككم الله الرلف على جزاء وفاقا وأجرا تباقا وعيوم عصيب جدا يوم أهاله رخيبة، فلأترككم في هذا العذاب لأنكم تركتم العمل لهذا اليوم، وكنتم تكذبون به وبآيات الله تلفلا، وتسخرون من أهله، وتستهزئون بمن يجركم جرا إلى مرضاة الله جل جل في علاه. ولذلك هنا لابد أن نعلم أن المنفي هنا. في او او المثبت هنا في النسيان غير المنفي لان الله جل جلاله في علاه له مكان رب كنسيه وموسى أيضا قال ان الله رفعه لا يضل ربي ولا ينسى يبقى معنى كده النسيان هنا ليس الغفله شيء ولكن النسيان هنا معناه, معناه الترك معناه الترك هم تركوا العمل دين الله جل جلاله هم تركوا النجات تركوا تعظيم هذا اليوم تركهم الله جل جلاله أيضا على أنهم يمكثون على التأبيد فتركهم في نار جهنم كما تركوا تعظيم الله وتركوا تعظيم أيضا هذا اليوم الذي يكونون فيه في, في, في أشد ما يكون حالة إلى الشفقة وإلى الرحمة وإلى المعضد وإلى النصير وإلى الشفيع فلا يجدون ذلك بحالة أحوال رجل الله عنكم عليكم السلام وكاسو. قال تعالى ولا قد جئناهم بكتاب فصلناه على هيله هدا ورحمة لقوم منهم أejن هؤلاء القوم أعظم الكتب وهو الكتاب الناسخ لجميع الكتب السابقة شريعة الشريعة الغراء الحكم هو الحكم النافذ هذا الكتاب معجزة المعجزة الخالدة للصلاح لكل زمان ومكان هو القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن اسماء الله الحسنى وصفاته الأولى في الحكم في العذات في العبر في الأحكام والمواعظ فيه فيه غاية التفصيل أن حدث مع الأمم السابقة فيه كما قلنا خبر من سبق ونبأ ما يأتي فشمل كل شيء رحم الله حين قال ما من نازلة إلا في اكتاب لا يحلها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق والتأويل قد يأتي التأويل بمعنى التفسيص والتأويل بمعنى ما يقول إليه حقيقة الشيء والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهري أما الثالث فغير مراد فهذا إلا بقران المحتفى إذ الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره وأما التأويل الذي هو بمعنى التفسير فهذا لا يعلمه إلا العلمون كما قال ابن عباس أنا من العلماء الراسخين الذين يعلمون تأويله ويقرأ الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما تعود إليه حقيقة الأمر هو المقصود هنا هل ينظرون إلا تأويله عندما يرونه عيانا مفسرا أمامهم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل نعم قد جاءت رسول ربنا بالحق ولكن عند المعينة والغيب يصير الشهادة لا ينفع الندم يندمون حين لا ندم يكون نافعا أما انتظر الاشتاء من أهل أمكة المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم الردون والجاحدون بهذا الكتاب العظيم المنكرون لخاتم المرسلين إلا وقوع ما أنذروا بهم العذاب يوم يأتي ذلك يوم القيامة اليوم الذي حدده الله تعالى فعله بنزول العذاب الرهيب الشديد والعقبة الوخيمة وأنها تكون على التأبيد لا تتبدل ولا تتغير وعندما يرون الحقيقة ويقفون على, على ما حذرهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم ويرون العذاب بحق هنا يقولون قد جاءت رسلنا بالصدق وبالحق ولكنها ضدنا فولغونا الرسالة ونصحونا فلم نؤمن بكلامه واجحدنا بذلك واستهزأنا فهم يذوقون عاقبة ما فعلوا من ردهم الآيات القهرة البهرة من جحودهم بالرسل الكرام عليكم السلام عليكم الله الحمد لله أحسى الله جميعا ولذلك يقول الله تعالى أنهم يقولون فهل لنا من شفاء أو نرد هذا القول يقول يقولونه حسرة وندامة ويعضون على الندم لكن أن له لهم أن يفعلوا ذلك أو هل ينفعهم هذا لا ينفعهم بحال فإنهم يعضون على الندم حين لا ينفعهم الندم فهم يقولون فهل لنا من شفاء أو نرد فنعمل كنا نعمل خسروا أنفسهم وظلعا أنهم كانوا يفترون فإنه لا رد وإن الله قال كلمة يعني لا من رد فيها بأن من, من ذهب للأخيرة لا يمكن أن يرد إلى الدنيا كما قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نه عنه وإنهم لكاذبون فالكرب الشديد يجعلهم يسترخون ويقولون دعنا نرجع فنعمل غير الذي كنا نعمل فنتبع الرسل <تصفيق> ونطيع ولا نستهزئ ولا ولا نسخر ولكن قبيح ما فعلوا وقدمو ينا ينالون عقابه أشد ما ينالون يوم القيامة قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترضون هؤلاء الحمقاء الذين <تصفيق> أضعوا أضعوا كل خير بعدم اتباع الأنبياء أو بالسخرية أو بالسذاجة من أهله وبالطعن في تصديق تصديقه خسروا كل شيء خسروا أنفسهم وهؤلاء يعني أضعوا أضعوا كل كل شيء يكون فيه قاض لهم لأنهم عبدوا الأوثان فلم يشفعوا لهم وأيضا جحدوا بالقرآن فكان فكان عقابا عليهم مستديما وأيضا جحدوا أب الرسل فلم يجدوا نصيرا ولا معذدا ولا شفيعا فما لنا من شفعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون لنا من المؤمنين وليس لهم لا كرة ولا رجوعا بل ما لهم إلا, إلا أن يقال لهم إنكم ماكثون هم يسترخون فيها ربنا أخيجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وسيخ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قال رزقوا العذاب وكنتم إن ربكم, الذي خ... إن ربكم الله الذي خلق سماوات الأرض في أيام ثم العرش يوشي الليل النهار طلبه وحفيثا والشمس والقمر والنجوم ومسخرات بأمره قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين التفت عشان هنا الآيات التفات إلى قدرة الجبار سبحانه وتعالى إلى عظيم ربوبيته في خلقه في السماوات الأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولذلك الذين استبعدوا المشور والمعاد قيل له انظروا, انظروا في ملكوت السماوات الأرض انظروا كيف عظيم الخلق فالذي خلق السماوات والأرض بما فيها من الآيات البهرة القاهرة هو القادر على أن يعيدكم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين أي خالقكم ومالككم وخالق السماوات والأراضين له العظم وله القدرة وله القوة وله الجبروت وله القهر في ستة أيام من أيام الدنيا ولو شاء لخلقها في لحظة لكن هذه لا حكمة عظيمة من الحكم التي تعلم عباد الله للصبر وأيضا ينظرون بأن أن كل شيء لابد أن يكون بقدر تمنات الشيح الحمود قال يغشي الليلة النهار يطلبه حفيثا أي يجعل سبحانه جل فعلا ظلم تغطي على نور النهار فيذهب النهار ويذهب الضياء حتى يفتاح الناس واجعلنا الليلة نباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا هنا تمشيل كأنها مسابقة إذا ذهب النهار جاء الليل وإذا ذهب الليل جاء النهار كلام مسابقة بينهما. فانظر سبحانه ربي العظيم عندما يبين الله تعالى هذه الآيات العظيمة في, في السماء هذه الآية العظيمة وهي ذهب النهار وضوء النهار والاتيان بالليل. وظلمة الليل يعقبه أيضا ذهب الليل ويأتي ضوء النهار كما قال مثلا إذا ذهب النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفضر الصائم <تصفيق> لذلك قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر مورا وقدره منازل حتى تعلمه عدد, عدد السنين والحساب قال لتعلموا عدد السنين والحساب Señor presidente, usted ha pedido فقال الله تعالى اهلا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين يعني الله تعالى له التصرف المطلق نعم في الخلق سبحانه ودلفع خلق الخلق بخدراتي وعظمتي سبحانه نعم عليكم سمحت عليكم سامكتو ألا له الخلق والامر الخلق كله بيدلال الفلاه هو خالق كل شيء نعم هو على كل شيء قدير وله الأمر فهذه الدلاله واضحه على التفريق بين الخلق والامر فاستدل بها العلماء على أن القرآن غير مخلوق، أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، لأن الله فرق بين بين الخلق وبين وبين الأمر، فالأمر قوله نعم، والخلق فعله سبحانه وجله ففرق بينهما، فلا يقال بأن القرآن مخلوق، ولذلك أحمد قال من قال أن القرآن مخلوق، فقد كفر وهذا رد على الجهمية وعلى المعتزلة، بل أقول ورد على الشاعرة الشاعرة أصلاً. لا يؤمنون بأن الله يتكلم هم يقولون القرآن كلام الله تصنم ذلك الكلام النفسي حتى أنهم يقولون بأن الذي بين إيدينا ليس من كلام الله هذه عبارة عن كلام الله من العبر ما الذي عبر هو جبري ضلوا في فيما قالهم سبحانه له الخلق خلق الخلق بخدراته وعظماته إنما قولنا شيء إذا عرضناه أن نقول له كن فيكون وأيضا له الأم فيشرع سبحانه وتعالى فعلا كلمات كونية والكلمات الشرعية التي تفتكس عليها الأحكام بأن الله جعل أمر فشرع شرع سبحانه وتعالى ولذلك قال تعالى منهم شرعون من الدين ما لم يأذن, ما لم يأذن به الله فهذا فيها تعظيم تعظيم الله جعل بالنظر إلى ملكوته وقدرته له الخلق خلق كل شيء فأبدعه سبحانه وتعالى فعلا وهو له الأمر يعني مطلق له الأمر فالتشريح حق صرف لله دل فعلا وهو من لوازم الربوبية لذلك قلنا بأن الله يعني نقم على المبتدع لأنه نازع في الربوبية أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به ما لم يأذن به الله قال ربنا ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها قال تعالى أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين أدعو ربكم تضرعا وخفيا لا يحب المعتدين الدعاء من أفضل الطعام الدعاء من أفضل الطعام ومن أصلح القربات وأصلح الصالحات الدعاء في ربوبية واللهية فإن الله جاء وقال ربكم دعوني استجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب اذا الدعاء فليستجيبوا لي وإؤمنوا بي لعلهم يرشدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرة أو خائبتين أعوذ بالله أعوذ بالله, أعوذ بالله, أعوذ بالله ولذلك من قال القرآن مخروف واتكفر ولذلك قال الله تعالى أدعو ربكم تضرعا وخفيا أي الناس ربكم بالخشوع والمسكنة والتزلل وأعيد الدعاء ثم أعيد الدعاء الحاحا لرب العباد وهذا معناها الإقرار العظيم بربوية الله جل علاه والتضرع والمسكنة وإظهار ما فيه العبد من الفاقة والحاجة إلى ربه جلالفعلاء يحبه الله ويعطيه الله جلال على قدر ما يفعله قال الله تعالى لو أن أولكم ولو أن أولكم وآخركم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد وفي صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي من شيء قال أدعو ربكم تذرعا وخفيا فأظهر المسكن لا على ولا حاجة. قال إنه لا يحب الماتدين. لأن التعدي في الدعاء يمقوطه الله جل لا يحب منها التشدق واللح دون التدبر هذا تعدي في الدعاء. ومنها رفع الصوت بغير أدب هذا تعدي في الدعاء. ومنها أن تدعو ب ب أن تدعو بشيء لا يكون لك. أن تدعو أن تكون نبيا أو يجعلك الله ملكا مثلا فهذا أيضا تعدي في الدعاء التأ أيضا من التعدي في الدعاء الدعاء بقطيعة الرحم والإفن هذا تعدي في الدعاء فالله يقبل كل أحد دعاه إلا من تعدى في الدعاء أنا بمسألة شعرية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجاء الناس يجهلون التكبير فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أربعة على على أنفسكم أربعة على أربعة على أنفسكم أربعة أنفسكم, أنفسكم, أنفسكم على أنفسكم عرفقوا به أربع على نفسك يعني أرفق به أربعوا أربعوا على أنفس على أنفسكم إنكم لا تدعون صم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا بصيرا هو معكم أينما كنتم وفي رواة قال إن الذين تدعون أقرب لحدكم من عنق رحلته وسمع سعد ما بوقاس ولا يدعو ويقول في دعاء الله إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وفصل وأعود بك من النار وسلاسلها أغلالها فقال له يا يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن وطيت الجنة وطيتها وما فيها من الخير وإن وعيست من النار وعيست منها وما فيها نعم كأنه رأى بأن التفصيل في هذا الباب على التدقيق أنه من التعدي هذا احتراز هذا باب الاحتراز هذا من باب الاحتراز ولكن كأنه فميله إلى المأسور أفضل له أن يسأل الله الجنة وأن يستعيد بالله من النار قال الله تعالى أدعى ربكم تضرعه وخفيا إنه لا يحب المعتدين هذا تحذير شديد جدا من الاعتداء والاعتداء أيضا في هذا الباب فيه انسلاخ عن العبوديه والله يكره من العبد ان يكون كذلك فلا بد للعبد ان يكون في محل العبوديه لا في محل الربوبيه فاظهار المسكنه والتضرع من انفع ما يكون لعبدي استجابه عند ربه جل في علاه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذا دعاء الانبياء قوله لا غنى لي عن بركتك وقوله موسى عليه السلام عندما قال رب إني لما انزلت الي من خير فخير قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الله أكبر لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تفسدوا بأنواع الفساد بالكفر والشرك وهذه من أعظم أنواع الفساد وانشاء ذلك وذلك عن سبيل الله جل في علا هذه من, من, من أسوأ ما يمكن أن يقدمها المرء يعني سيئة وفسادا في الأرض فأعظم الفساد في الأرض هو الصد عن سبيل الله للفعل وأعظم الفساد في الأرض هو إخفاء إخفاء قضية الكلام الكبرى قضية التوحيد فهذه أعظم ما تكون فسادا في الأرض كثير من العالم الذين لا يفهمون شيئا يقولون المحبة والوئام والسلام دون النظر إلى الديانات وهذا معناها إغفال المهمة الكبرى للأنبياء ومعناها أيضا طرح ما جاء به الأنبياء في التفريق بين الناس في, في مسائل التوحيد وتحقيق قضية الكون الكبرى فالناس اغفال الناس عن هذه التي التي يقولون فيها هذه تفرق بين, بين الناس الله فرق بينهم أن تريدون أن تجمعوا بين من فرق ما فرق الله بينهم أن لكم ذلك والله يقول وما خرق الجن والإنس إلا ليعبدون إلا, إلا ليوحدون فلا تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد واعظموا الصد عن سبيل الله وإخفاء قضية الكون الكبرى بعد أن أصلح الله رجل العلاب ببعثة الأنبياء والمرسلين يرسون جوانب التوحيد وأصول التوحيد ويجعلون راية التوحيد خفاقة عالية قال, قال إن رحمة الله قريب شوف مقال قريبة هذه لفتة عظيمة جدا إن رحمة الله قال قريب مقال قريبة هؤلاء يقولون إرادة السواب ولا خطأ بين أهل التأويل هؤلاء أهل التعطير الجزء الصحيح أن رحمة الله قريب يعني الله قريب من عباده برحمته طب من هؤلاء هم المحسنون إن, الله إن رحمة الله قريب من المحسنين من الذين أحسنوا في طاعة الله الذين قد أتوا بالطاعة فوق الطاعة وقد صفوا أعمالهم وأخلصوا قلوبهم بربهم سبحانه وتعالى فبلغوا المراتب من المراتب الإيمان ومرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترافئ أن تكون ترافئنه فنرى يراك فأنت تبالغ في, في, في العبودية لرب البرية فتبلغ بذلك مرضاته إلى مرضاته سبحانه وتعالى فتعتلي عنده المنزلة العلية تعتلي عنده المنزلة العلية قال الله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين وهذا طلب خاص القرب لم يذكر قط إلى من أهل الإيمان هذا قرب خاص لما قال أربع على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمى ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون لأقرب إلى أحدكم من أنق راحلته قال الله تعالى وهو الذي يرسل رياحة بشرا بين عيدي الرحمة هذه أثار رحمة الله لفعلها أثار الربوبيه هنا بأثر رحمتي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي لأن بالمطر محملة بالسحاب الذي ينزل المطر هذا برهان أيضا آخر على بيان وحدانية الله جل في علا على بيان قوة الله وجبروت الله سبحانه ببيان عظيم ربوبيته سبحانه جل جل في علا أنا في شؤون وفي تدبيرهم هو قال الله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبه يدبر الأمر من السماء والأرض ما في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعودون قال الإمام ابن مسعود ترجمان القرآن في قوله تعالى كل يوم هو في شأن حبكم الله سبحانه عبد ذلك مريم قال قال الله قال الله جل في كل يوم هو في شأن قال ابن مسعود يرفع أقواما ويخفض آخرين يعطي أقواما ويمنع آخرين يعز أقواما ويزل آخرين هو هو مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فلينتبه الإنسان فإن الله يختبره بالعطاء وايضا يختبره بالمنع فبلاء من الله يختبره في العطاء وفي المنع فلينتبه فإن الأمر تكليف وليس تشريفا نعم هذا جهل جهل الجهل هنا في هذا الباب على ما قال شريف شوف هنا قال بشريف القول الذي قاله أن الأشعر جبريا في القادر مجيئة في الإيمان وهم معطل في الصفات ويقولون هم من أهل السنة والجمال هذا جهل مركب هم أبعد الناس عن أهل السنة والجمال وهو الذي يرسل رياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا انتقالا سخناه لبلد ميت فأدي دلالة من دلاء العبوبية الله جل فعله في تدبير الكون فوالذي يبعث رياح مبشرات بالخير عليكم سمكات. تأخرت جدا سمراء مبشرات بالخير قادمة بالمطر الذي به حياة البشر حتى إذا حملت الرياح سحابا مفقلا بالماء سقنا هذا السحاب إلى أرض مجدبة لا نبات فيها ولا ثمر فأنزلنا, فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكروا أي أنزل الماء كما يعني وضعها في محله والله حكيم عليم فينزل المطر وينبت لا يكون بسنة بعامها نزول المطر مع عدم الإنبات عقاب شديد من رب العباد فهنا يقول وإياكم أحسن الله لكم فهنا ترى أنه ينزل المطر في موضع معين لينبت الزرع المعين كما سمع رجل سحابة يقول اسق حديقة فلان اسقى حديقة فلان مشى مع السحاب حتى وصل الرجل قال يا بني أو قال أيها الرجل الطيب ماذا تفعل في هذه الأرض سكت قال بالله قل لي وأخبرني قال لم تسأل قال سمعته في السحابة اسق حديقة فلان قال ما دمت قلت ذلك فإنني أعمل في هذه الأرض فأجعل ثلث في الأرض وثلث لله يخرج وثلث يكفيني وأهلي فقال من أجل ذلك قال اسق حديقة فلان هو هكذا من أعطى اعطاه الله ومن قدم قدمه الله جل في علاه فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون يعني أنزل الماء على الارض البور الميته احياها الله جل في علاه وانبت فيها الزرع والنبات فاخرجنا به من كل انواع ما أنواع الثمار غذاء وطعاما لكم فيه ما فيه من الملذات وفيه ما فيه من اختلاف الالوان واختلاف الطعم والذوق وكلها يسقى من ماء واحد وهذه أيضا من عظيم من عظيم ودلائل ربوبية الله جل جل في علاه قال كذلك نخرج الماء وتأرع لكم تذكرون أي كما أحينا الأرض البور الميتة بالماء الذي نزل فإن نريح الأجساد بذلك دل على القياس حبك الله عزوجل الكريم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان السماء تمطر مطرا كالطل كلماني تمتل مطرا كالطل تنبت منه الأفسد والأفسد وإن بليت يبقى فيها فقط عجب الزنب هذا الذي يبقى فتأت يأتي المطر عليها فتنبت أفسدًا فعشرون في... ربهم حفاة عرادة غرلا اللهم إنا لك إليك راجعون وبين ذيك ماسلون اللهم ثبتنا على الحق المبين وجعلنا لكل سؤال جوابا وجعلنا من الأولين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سبب عذاب اللهم آمين اللهم أمين وهذا هذا بيان عيان أمامكم على البعث والمشور ففيه دلالة على قدرة الله وعظمته وأن الله الذي أحيى الأرض التي كانت ميتة أمامكم فإنه يحيي الأجساد من القبور من القبور وأحشرنا إلى ربهم مهرولين مسرعين قال الله تعالى من آياته أنك ترى الأرض خشاعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قديس فممثل تعالى المؤمن والكافر بهذا المثل العجيب فقال سبحانه والبلد الطيشفنا هنا التمثيل للتقريب التمثيل هنا للتقريب حتى ترى يعني المحسوس أمامك يبين لك المراد قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي الله أكبر هذه على القلوب شف إشارة إلى القلوب وهذه أيضا فيها دلالة على أن أصل المنبت هو الذي يترعرع ويتنامى ويتسامى كلما كان القلب أطهر وأنقى كان صاحبه أرقى وأرفع منزلتان عند ربه جل فعلا قال الله تعالى والبلد الطيب القلب, القلب السليم القلب التقي النقي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا فذلك مصرف الآيات لقوم يشكرون ماذا أفعل معك يا سنة تتغيبين وتتأخرين كيف, كيف, كيف أجدد عليك لماذا تتغيبين ولما تتأخرين تأخرتي النصر دس ذهب عنك طالب البلد الطيب يعني الأرض الكريمة الطربة يخرج فيها النبات الحسن وكما قلنا المقصود بذلك نقاء القلب وصفاؤه فهو المنبت الصحيح الأصيل في هذا البلد فغزير النفع طيب طيب الطربة يكون بمنشئة الله جد في علام يخرج نباتا حسنا ينفع الأمة بأسرها وأما وأما الأرض الخبيثة وهو القلب الأسود القلب الذي امتلأ بغلا وحقدا وحسدا الأرض الخبيثة كالأرض السبخة نعم أو الصلدة التي تكثر فيها الحجارة لا يخرج فيها الزرع وإذا دخل وإذا خرج فيها الزرع خرج ضعيفا جدا ملتويا مكسورا وكذلك وكذلك ترى أن الله تعالى يكرر الحجج والمواعذ والبراهين على ربوياته ووجوده وإلهياته سبحانه وتعالى فهذا يكون لقوم يشكرونه وقوم يؤسسون عبادة لربهم شاكرين لنعمائه وآلائه وأيضا يتذبرون في خلقه وآياته قال ابن معبث هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فالمؤمن طيب وعمله طيب ونتيجته طيبة كالأرض الطيبة ثمرها حسن وثمرها طيب والكافر الخبيث عمله خبيث الأرض السبخة المالحة التي لا خير فيها ولا بركة ولا ينتقع بشيء ولا ينتفع بشيء منها إلا بظهور البعوذ والحشرات وهذه دلالة على أسوأ الأمثلة على هذا الخبيث الذي خبثت نفسه وخبث قلبه بالكفر والشرك بالله جل عليه والآخر طابت نفسه وصار طيب القلب لتوحيده لربه جل فعلا وقبوله والتدب في آياته وآلائه وخلقه قال الله تعالى لقد, لقد أرسلنا نوحنا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي اقتدي ببب أولئك الأنبياء فاصبر كما صبروا كما قال الله تعالى فاصبر كما صبروا أول العز من الرسل فكان الله يقول له هؤلاء سبقوك وهؤلاء لو ترى ما يحدث معهم هؤلاء لو, لو كنت تعلم ما أحدثت أقوامهم لهم من جحود ومن تفن في الاستهزاء والسخرية والرد والدفع هذه الآيات بقوة صبر فعليك أن تصبر كما صبر فيه تسليل النبي صلى الله عليه وسلم أولا وأيضا فيها إضاح على ما حدث في الأمم السابقة وهذه أيضا معجزة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا لا يعلم شيئا لا يعرف القراءة ولا الكتابة فمن أين سيأتي القصص الأولين إلا أن يكون وحيا من رب العالمين لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هنا ما من رسول إلا وتراه يؤسس لأمر واحد قضية الكون الكبرى تعلو وتكون راية أخفاقة عليها في السماء وهو أنه كل نبي أن كل نبي يؤسس لتوحيد الله جل فعله وانتشار التوحيد بين جنبات المعمورة فإن نوح عليه السلام قد بعث الله بعد قرون عشرة من التوحيد أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان الله عز نوح كان الله في عونك نوما هريعا وحلما سعيدا لكن لا بد لا أن نقول من طلب العلا سهر الليالي ليس ليس العلو بالتمني ولا الأمان لا تحسبن المجدة طملا أن تأكله لن تبلغ المجدة حتى طلع الصبره اجعلها جعلها دقائق معدوده راحة ويعني مفروضي عنك السبات سترينا الخير كل الخير لذيرتقاء لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يعني هؤلاء القوم المفسدون الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى فإن, فإن الله جعل أرسل نوحا بالتوحيد ونسأل الله أن يجعل ماتخي ظاهرة في فسيح جناته وأن يجعلها في أعال الجنة وأن تكون هذه الأيام المباركت دلالة على ختمة الخير لها اللهم أمين أبا أمين وأجعل من المتقارير من النار اللهم أمين نوح عليه السلام أرسل الله قال فيعلاء إلى قوم فلابس فيهم ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم ألف سنة يدعوهم إلى توحيد الله ويصبر عليه حتى أوحى الله عليه أن لن يؤمن قومك إلا إلا من آمن حتى لما صنع السفينة مروا به يسخرون به فسخر سخر منهم نعم وكانهم يقولون يعني السفينة في الصحراء وفي الرمال طلب النجاة ولم يسلق مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس كانه سخر منهم في ذلك وأنا لن تجري على اليابس لأن يعني سيغطي أرض جميعا كما قال نوح إني مغلوب فانتصر قال الله تعالى ففتحنا الفأل السرعة ففتحنا أبوابه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر فدعوه إلى توحيد الله جل في علاه وخوفهم من عظيم عقاب الله جل العرى في يوم الأهوال فيه تزداد وتتعالى يوم القيامة فقال قال الماء من قومه إن لا نراك في ضلال مبيل قال الرؤساء والطغاة وأصحاب الوجهات والمال قالوا إنك في ضلال ما نراك إلا في ضلال مبين قالوا نراك وهذا يقال لمن يقال لأول رسول إلى البشرية من آل نبي من أول العزم الرسول قالوا إن نراك في ضلال هم يرونه في ضلال مبين هؤلاء, هؤلاء الطغاة الكفر الفجر كذلك وأتبعهم وأذنبهم من المنافقين ما يرون أهل الايمان والتوحيد إلا الا, إلا انهم في ضلال مبين وأسعد ما يسعدون به أن ان, أن يأخذون عصراتهم ويقبضون على عصر من عصابتهم حتى حتى حتى قلوبهم انهم في ضلال مبين وهذا من الله تبارك وتعالى استدراجا لهم لانه ما اراد هدايتهم اراد فتنتهم ففتنوا بذلك هكذا لا ليس كفارا بحمل الاحوال الاشاعره وكفاره من الذي يتجرع على ذلك لكن ليس من اهل السنه الجماعة فلما قال لهم وهم مغبسون في الشهوات والضلالات وقالوا انك ما نراك الا في ضلال إن نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله يعني اجابهم يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين فنوح قال ليس بي من انواع الضلال ولا الزيغ ولا الحيده ولكني مرسل من قبل ربكم وهذه الآيات أمامكم بين أعينكم ترونها إني أدعوكم إلى توحيد ربكم وصبر عليهم صبرا عظيما ألف سنة وبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني أنا, أنا مولغ عن الله جلت على وأعلم من الله في أمور لا تعلمونها وقد بين الله لي بعض أمور الغيب وأحدثكم بها قياما للحج عليكم قال قال قال, قال, قال, قال, قال إني أتيكم من قبل ربكم جل في علاه واتيكم بأمر جلل وهو قضية الكون الكبرى ان الله ما خلقكم إلا لها فهذه الوظيفة التي أنت أن تسارعوا فيها فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرار وامدلكم بأموال وابنين واجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار لكنهم عاودوا إلى الكفر وإلى الغطرصة وإلى الجحود والاستهزاء والاستخفاف بنوح ودعوة نوح إلى التوحيد قال وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وهذا فيه البشارة وفيه النظارة أعلمنا الله أنكم إن انقضتم فقد ملككم وقد رضي عنكم ولكم الثواب العمين وإن جحتتم وإن تكبرتم فانتظروا العذاب الرهيب فانتظروا العقابة الأليم فانتظروا العذاب الوخيم انتظروا من الله تدفع أنه إذا, إذا أغضبتموه نالكم عقاب لن تحتملوه قال الله تعالى فلما آسافونا انتقمنا منهم وأبى حال الصفاء والفجار والذين هم طغاة وهم السادة والقادة للناس في, في, في مر العصور والدهور يفعلون ذلك ويعرضون الأنبياء لأنهم يعني وطن الشيطان وسؤسة في قلوبهم أن هؤلاء ينازعونهم السلطان والمكان هو يقول أنا ناصح أمين ما أنا إلا مبلغ عن الله ما أسألكم أجرا ولا ولا, ولا ولا قيادة ولا سيادة ولا ريادة ولا منازعة في الدنيا الفنية أنا فقط أبلغ رسالة ربي أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولا ترحمون هل تعجبون أن الله تعالى أرسلني إليكم وأرسل بشرا بلسانكم لهدايتكم أتعجبون من ذلك وهو يبشركم عند الطاعة وعند وعند الاتباع أنكم من أهل الجنان ويحذركم أيضا تحذيرا بينا أنكم إن كفرتم إن عصيتم إن فلكم العذاب الأليم. فالكفران والعصيان ليس له مال الا النيران, إلا إلا إلا النيران. فبلطف الله أن, الله ان الله بعث اليكم رسولا منكم وبلسانكم حتى تهتدوا قال الله تعالى مبينا انهم ضربوا بعرض الحائط بكل بينا وكل ايه جاءتهم فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك وهذه تسليه النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر ان العاقبه المتقين فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآيتنا إنهم كانوا قوما عمين أي كذبوا نوحا عليه السلام مع طول المدة الذي كان فيها يدعوهم إلى الله ذلك علام ليل نهار صباحا مساء ويقول لهم استغفروا سيغفر لكم ارجعوا سيقبلكم ويتلقاكم من بعيد ع... فلما عتوا طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا هنا جاء جاء الوحي من الجبار جبار السماوات والأرض فأنصنع الفلك بأعيننا ووحينا وحتى مروا عليه بصناعة الفلك يسخرون فسخر منهم كما سخروا ثم قال إني مغلوب فانتصر فكان الطفان العظيم ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الوحي نحن مر علينا الآية وهو يقول يا ابني يا ابني كم معنا ولا تكن مع الكافرين ولا سآوي إلى جبل يعصبني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فأغرقهم الله جميعا وما أبقى إلا أصحاب السفينة قال, قال رب لا على الأرض من الكافرين ديارا إنك أنت تذرم يدل عبادك ولا يدل إلى كفارة فشوف داع على الجميع فأغرق الله الأرض ومن عليها إلا من أنجاه الله في السفينة وكان من من العجب العجاب هذه, هذه القصة العظيمة التي فيها تأسيس لتوحيد الله جل فعلان وكيف غضب الجبار عندما, عندما أغضبوه ماذا فعل للأرض بأسرها فلما آسفونا انتقمنا منه نعوذ بالله, نعوذ بالله من الخزلان ونعوذ بالله من الكفران ونعوذ بالله من الزيغ والروغان نسأل الله جل فعلان أن نكون من أهل الجنان وأن نكون من أعمق الناس من أهل الإيمان والإحسان الله أمين رب العالمين قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره تقول وهذه أيضا فيها التأسيس على أساس أن الله جعل بيّن وأسس لنبينا صلى الله عليه وسلم ما من نبي أرسلناه إلى قومه إلا لتأسيس قضية, الكم... إلى تأسيس قضية واحدة هي قضية التوحيد هذه القضية الفارقة بين جميع الخلق أجمعين فقال عبد الله ما لكم من إله غيره توحيد الله جلال فعله وهذه أيضا القصة الثانية في السورة الكلمة قصة هود عليه السلام وماذا فعله مع, من آه مع اهل الاحقاف قال لهم هو وانت ترى الرفق في الدعوه عندما يقول الله جل جلاله والى عاد اخاهم هودا تشرفنا بك اللغه الفضيله السادس داليا يعني ستجن عندما تراك تسال كثيرا هذا من شريف ما هي فيه من الخلق الحسن على الاحسان وكلنا تفقد اخاه وكلنا يتفقد زويه هذا, هذا فضل منا من أخلاقياتكم الطيبة فلذلك المجلس هذا <تصفيق> زاخر بالنبلاء والرفعاء <تصفيق> أي عقل أي عقل فيه نعم يعني هنا يستدل بها على أن من, من أخذ وتوجل ومال قلبه إلى الأسباب المادية أو كله الله لها ولذلك قلنا هذا السبب يأخذ به هكذا ولا ينتفت القلب, ولا ينتفت القلب إليه بل ما القلب ممتلئ باليقين في الله دالة <تصفيق> نعم أسعدكم الله أنتم أهل فضل صراحة <تصفيق> هنا في القصة عندما جاءهم وقال وحدوا ربكم ما أتيتكم إلا لذلك أنتم أشركتم والله جعل حذركم من الشرك وقضيت الكلام الكبرى توحيد الله دالة فعلها فعليكم بتوحيد الله أعبد الله ما لكم من إلهين غير ما من أحد يستحق أن يفرق بالعباده إلا هو الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم سبحانه وتعالى شوفوا انظروا إلى الكبار والقادة والسادة والطغاة قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة وإن نظنك من الكاذبين فأولئك السادة رجل الله عنك يا أدري الله عليك ونفع بك ربا بأسرها احنا ما أردنا إلا ذلك أن ينتفع بك أنت معدن طيب وصادق وفيها إحسان وأيضا تتعلمين العلم وتنشرينه وهذا خير ما يكون عون لك في هذه الدنيا قرب من الله جل طيب الله يجعلنا, يجعلنا من الدعاية الحق ويجعلنا من المخلصين المخلصين للعمل دين الله جل الفعلان الذين ينشرون توحيده ويقمعون كل شرك وكل بدعة بعدما جاء هود إلى قومه أراد من ذلك نشر التوحيد رضي الله عنكم حفظكم رب جزاكم الله كل خير وعسى الله ليكن انظروا بعدما نشر التوحيد وأمرهم بتوحيد الله جل ماذا كان الرد من الطغاة العتاه في في كل في في كل عصر ومصر ماذا قالوا قالوا قال الملأ الذين كفروا قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا نراك في سفاهة وإنا نظنك من الكادمين إن نراك في سفاهة وإنا نظنك شفت جر تجر على على أنبياء الله تجر على أعراض هؤلاء الاختيار الأبرار تجر واستهزاء وسخرية من النبلاء الرفيع وهذه دلت دلت على على, على الطوية وفساد القلب والنية وأيضاً على عدم الأخلاق السوية ربي أرفع عنها رب ربي أرفع عنها ما أرق قولك الله عنها رب قال الملو الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفاهة. شوف يسخرون من خير خلق الله من افضل من في زمانه قال قال الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفاهه واننا نظنك من الكاذبين هؤلاء المجرمين الفسق نرى في كسفاها وطيش وخفه عقل استغفر الله هذا يخالف نبي هذا وحده مستقل كفر مستقل هذا واحد كفر مستقل وما ذلك الى انهم قال دعوا الأصنام والأوثان وعباد الغير الرحمن واعبدوا الواحد الديان سبحانه وتعالى فكان منهم هذا هذا الفجور وهذا الفسق وهذا وسوء أدب في فيما, فيما يعني يجابه نبيه هذا النبي المرسل قال فقال لهم فقال له ما أنا إلا, إلا, إلا بشر أبلغكم قال أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أي قلت ذلك أنني بحمد ربي موفق إلى أن أدعوكم إلى تحيد الله جل في علام وليس به سفاه ولا خفة بل أنا بل أنا مرسل من قبل الله جل فعلا أبلغكم دعوة الله وأنا ناصح لكم أمين أخشى عليكم من عقابه أخشى عليكم من عذابه فلا تجابهون آيات الله جل فعلا بالجحود والنكران والتصلب على الكفران بل كونوا يعني من اللطف والرقة والإحسان حتى توحدوا ربكم الرحمن فتدخلون بذلك الجنان فتدخل الجنان قال او عجبتم ان جاءكم رجل او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم اتعجبون كل العجب أنه قد ارسل منكم رسولا بلسانكم لتعقلوا عنه وتفهموا حتى ينصحكم حتى يردكم عن كفركم وشرككم وحتى يبين لكم السبيل والطريق الذي يصل بكم إلى ربكم والى مرضاته خالقكم ورزقكم سبحانه وجللا في علاء او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم واذكروا اتجع خلفاء من بعد قوم نوح وال والسعيد من وعظ بغيره فقال إذا انظروا في هذا الباب فقال واذكروا اتجع لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخطق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون اذكروا نعمة الله عليكم حين استخلفكم في الأرض من بعد إهلاك قوم نوح وزاد في أجسامكم قوة وضخامة وأعطاكم من القوة والمنع ما أعطاكم حتى تعبدوه وحده لا شريك له فاذكروا نعم الله عليكم ما كذا الإنسان الحر أنا أقول الحر ليس كل أحد الحر أسير الإحسان إن أكرمت الكريمة مركته وإن أكرمت اللئيمة تمرد فاشكروا لله هذه النعائم ومن شكر النعمة أن توحدوه وحده لا شريك له لكي تفلحوا وتفوزوا بالسعادة الكبرى قالوا أدئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا كنت من الصادق. شوف مذامة التقليد قلدوا آباءهم على هذا قلدوا آباءهم على ذلك ناس الله أن يحفظكم يحفظ بكم وأن يطاهد قلوبنا وقلوبكم شوف إيش قالوا بالكفر والغطرصة والكبري قالوا أديتنا لنعبد الله وحده نعم إن قضية الكلام الكرود أن تحقق أدئتنا لعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباءنا تقليد تقليد أعمى فيه المذمة وفيه الكفران سيتسقطون مع آبائهم في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان فأتينا بما تعجل تعجلوا العذاب فأتينا بما تعجلنا إن كنت من الصادقين عبدوا الأصنامة والأوثانة وقالوا أنهجر هذه العبادة لنعبد الله وحده وعلى ما قلت لو كنت صادقا سأرسل علينا حجارة من السماء وهذا منتهى الكبر والغطرصة والتجبر والتكبر والعناد والكفران والجحود افعل ما شئت إن كنت تستطيع فعجل لنا العذاب وأنا لهم ذلك إن الله أجلهم إلى أجل حكيم عليم سبحانه وجل فعلاه فقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في اسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من السلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين إذن انتظروا ما يحل, لكم أو يحل عليكم من عذاب الله جل فعلا. فقال لهم مهود عليه السلام يعني سمع منهم خرافات وسمع منهم السفة السفة والضلالات قال قال أنتم بإصراركم على الجحود والأناد والكفر والضلال يعني تغذبون ربكم وإذا غاضب عليكم سترون ما ترون من العذاب الشديد ومن العقاب الأليم تحاجونني في أصنام أو لا تنفع الغذور أنتم شوفها صفاء الأحلام وأيضا أنتم فيكم الخفة مع السفة وفيكم أيضا الكبر الذي وهي هذه الأوسان والأسلام وضعتم لها أسماء من عند أنفسكم سميتموها أنتم ما أنز الله بها من سلطان وليس عندكم حجة ولا برهان بعبادتها من دون الرحمن أو بعبادتها وجعلتموها شركاء للرحمن فلما, فلما ازداد علو أعطوهم وتغيانهم انظر ماذا قال الله تعالى فلما أسفونا انتقامنا منهم قال فأنجيناه والذين معه الذين أمنوهم قلة فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآيتنا وما كانوا مؤمنين كان أهلك أهلكنا قوموا فقد أهلكم الله بريحهم سرصرين عاتية عقيم ما تغل من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقد استصلهم جميعا عن بكرة أبيهم والله جدا شعلا أنقذى هودا ومن آمن معه وهذه سنة الله جل وعلا في كونه وقال الله تعالى وكان حقا عينا ننجي المؤمنين قال على تعالى الريح التي قتلتهم واستقصرتهم جميعا ما تظروا من شيء آتت عليه إلا جعلته كرمين فلم يؤمنوا وتكبروا وإزدادوا غيا وتغيانا وعطوا وتجبرا فالله تعالى أهلكهم جميعا بهذه الريح العقيدة الله المستعان الله المستعان اللهم اللهم رحمك اللهم رحمك نعمنا بك رضينا بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم انا نعوذ بالله نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت أجود الأجودين اللهم تب علينا وثبت قلوبنا وجعلنا من التائبين المخلصين المخلصين وتقبلنا في الصالحين وأنت أرحم الراحمين الفوات المصبطه الكبر عاقبته وخيمه الكبر وخيمة. لا يدخل الجنه من كان في مثل ذره من كبر اتباع الهوى مهلكة اتباع الهوى هذا الذي يحدث من عباد الاصنام رحمه الله واسع ارسل الرسل وانزل الكتب لهدايه البشر لكنهم ازدادوا طغyana من رام احسانا وثباتا لإيمانه عليه أن ينظر في آيات الله الكونية وآيات الله المتلوة فيسارع إلى اعتمار بامر الله في آيات الله المتلوة ويتدبر في آيات الله الكونية فيزداد إيمانا واقينا بربوبية الله وإلهياته سبحانه وجل في علاه. الكفر جهل والشرك سفى وقطع الجهل والسفة العلم فالعلم نور يبدد ظلمات الكفر والشرك والسفة فاللهما من العلماء النبلاء العاملين بهذا العلم الله مأمين رفئة سيرة تفضلوا سريعا وإلا نستأذنكم استغفر الله عزة النفس رفعة وشامة في جبين كل مسلم يكون عزيزا ولكن الكبر مهلكة الكبر خبص النفس وخصته أما عزة النفس رفعته، ولكن عزة النفس لا تمنع الإنسان من الخييس، وتجعله وتجعله وتجعله أرفع الناس، لكنه يكون يكون ما عزة نفسه متواضعا يعني إن أخطأ ان أخطأ عزة خطأه ورجع عنه، وإن وإن وإن أخطأ فيه طب للاعتذار، ولأن شيئاً الكرام قبول الاعتذار من شيئاً من, شيئ من الكرام قبول الاعتذار. ولذلك أنا أقول لكم كان في قتل العرب مساوي تحدث أن إذا قتل الشريف يقتلون مئة أمامه وإذا قتل الوضيع يعني بالكاد إما يأخذون الدية وبالكاد يقتلون من كان يعني مقابلاً له لكن كان يقال في العرب حتى يقال يقولون الشريف في العربي هو الذي يقبل الاعتذار لأن من شيء من الكلام قبول الاعتذار عدم رد من اعتذر نعم من حس أحدا على فعل الخير يكون له مثل أجري نعم الدل على خيرك كفاعل يا أملين ثبت الله الخير في قلبك وفي جنانك والإيمان يعني يعلو بنا جميعا إلى المعالي الله يثبتنا لك أزينا أحسن الله عليك أدعوكم أن يتولهم من بعد الانسلاخ عن الدين بتحريف الأحكام عوضوا بالله, بالله, بالله الله محفظنا, والله محفظنا بينا. وهدينا وهدي بنا وجعلنا من الهدات يا رب العالمين اللهم كن معنا أن ترحم الراحمين أنت قلت التلمساني لخطأ صح وأنا كنت أشعر بخطأي لأبي عزيزي بصطامي لذلك الله أخير أمم عبد الله هذا نبل خلق لذلك الله أخير أحصل الله عليك لأبد الله كمجد أحصل الله عليك نعم نعم أنا أتذكر أنك العجز كان للتلمساني وهذا خطأ لأبد الله كانيس كأنيس أحبكم برشا رضي الله عنكم دكتورة شامية تقول كيف الجمع بين ما الحديث يطبع, يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيان والكذب حديث ضعيف لكن المعنى صحيح وبعن الحديث السرق حين يسرق وهو مؤمن المعنى هنا المعنى هنا على أن كل خلة في الإنسان قد تغطفر قد طمح إلا الخيان والكذب, إلا الخيان والكذب. ويمكن الجمع أيضا بوجه آخر أن نسترق من الخيانة أن نسترق من الخيانة اللهم الله اللهم أدم علينا هذا الخير محينا أبدا يقول عبد, عبد الواحد المفتسي أكثر المقالات قرارة وقال فتتركه فإنه لك الذي تطلبه الله أكبر لذلك كان من شريف علم الإمام بنتميه يقول ليتني إن شغلت بكتاب الله لذا فعله انزل قراءه الصوره الثانيه في الركعه الثانيه غالبا ما فيها شيء الصلاه صحيحه شريف هل اعيد الصلاه ام لا تكمل ركعه الصلاه صحيحه باذن الله اتم الله عليكم النعمه رضي الله عنك ما ادري التاويل ايضا يعني قيل لي سريعا لكن التاويل يحتاج الى تنحيص إلى نظر سانظر في تاويلها ان شاء الله ابشر رضي الله عنك يا نور القران احس الله عليك حين تسأل لي تسال الناس لي تموت في رمضان وأبواب جهنم مغلقة هل يحسبون يدخلون الجنة؟ إن كانوا من أهل الإيمان فهذه بشارة خير على حسن الختام ويكون لهم الجنان أما إن كانوا في أهل الكفر فأي النار تلظى فيهم أختي من أخوات الدواء لتنظيم الدورة نزل دم قبل موعد العادة أول مشكلة مشكلة مشكلة فظيعة جدا هذه المسألة اللولب والأدوية دي كلها تجعل العادة الطرق كان اللون بني وانقطع صمتها نعم البني ليس دم ليس دم هذا صفر وكدرة لكن عادة دم أحمر خريف لا لابد أعرف تفصيل أكثر من ذلك تفضلوا صدق الله بالله برطبة الأشياح شاركا لا براتبة العشاء ثلاثة عشر ركعة راتبة العشاء تكون خاصة رضي الله عنك يا دليل أحسن الله عليك وكل الناس هنا صفوت الناس كل الناس في المجلس صفوت الناس وهم أفضل الناس وهم أعظم الناس هم لآلئ من صورة ذلك أنا أضعهم على رأسي هم تجام رأسي جميعا من من من خيار طورة الناس الصفية من أسوأ الناس هؤلاء مع الصفية والرافد أبناء عمومه ملخص القول فيهما عشان الوقت علينا الصفية والرافد هم أبناء عمومه سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وارجع سلام عليكم تبارك الله إن أحبكم جميعا في الله ورزقتم جميعا